يَوْمَ فَجد كلُلُّ نَفْسِم مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيرٍ محُحببَرَ وَمَا عَمِلَت مِن سُ إَِوَدُّ لَ أن بَنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدَ بَعدَا وَيحَذِركُمُ اللهَّهُ نَفسَّه واللهَّهُ رَأُوفُ بالِالعبَ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 إن الله صقتَ آدَمَ وَالمُحَو وَآلَ إِذَراهِيمَ وَآلَ إمْرانَ على الْ العالملًَا ذُرفةً دَعضُهَا مِ دَعب وَلَّهُ سَمعَ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 ما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيدها بك واني 16. وعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 17. فتقبلها ربها بطبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا 18. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قَالَ يَا مَغْيَمُ أَنَالِكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حساب